اللهم في فيمن عديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن تولى وقنا أصرفنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا إقضى عليك لا ينز من عديت ولا من أستغفرك الله من جميع الذنوب ولو إليك الله لا تقصر يا شيخ كما تعلم بيننا وبين I'm so what the world I'm شبابنا أو أملنا أو بلا تنامس ندرأ بك في رحره ونعود بك من شره يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنا